من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعده نبدأ بإذن الله عز وجل في أبواب منطقاه من كتاب رياض الصالحين أبواب منطقاه من كتاب رياض الصالحين في البداية بنوحب بإخواني طلبة العلم وأخواتي صلى الله تبقى تعالى أن يجعل هذا الميزان لنا أن يجعل هذا المجلس لنا لا علينا وطبعا هم أخبروني بالموضوع أمس وانا لسه جاي من الصفر أمس فحتى أنا لما اخترت كتاب هذا الصلحين على الأساس نحن نوزعه على محاضرات نبدأ من أول كتاب إلى آخر الكتاب لكن فجأت أنهم بيقولوا لي والأخو حسام أنهم اتفقوا على كتاب الأدب احنا في البداية عندنا ثلاث محاول وايسية هنتكلم عنها المسألة الأولى هنتكلم عن المحاضرة البينامج اللي احنا هشتغله والكتاب اللي هنشتغل منه والمحاضر اللي هيشتغل معاكم والثلاث محاول دولة أنا قلت إن شاء الله بإذن الله هياخدوا جزء من بداية ثم. نبدأ في كتاب الأداب من كتاب يارض الصالحين وأنا شايف أن المقدمة دي مهمة جدا طبعا أنا كنت أبدأ بعرض صريع لكتاب حلي الطالب العلم ولكن لما عرفت أن يعني سبق لكم الطلب أو لبعضكم ممكن نبدأ ما فيش مشكلة من مما يعني حدد لنا ولكن لابد أن احنا نبين أن العلم إرث الأنبياء والأنبياء لم يوابثوا دينار ولا درهما إنما ورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ واف ولذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يوابثوا دينار ولا درهما إنما ورث العلم فمن أخذا به فقد أخذ بحظ واف ولبد أنك تعرف وحنا في بداية هذه المحضرات إن العلم مقدم على القول والعمل هذا كلام مهم جدا كما نص ربنا تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم يبقى المسألة الأولى إن العلم إبث الأنبياء والمسألة الثانية العلم مقدم على القول والعمل الثالثة العلم يبقى نفعه إلى قيام الساعة ما هي الشهادة بنشتغل فيها سنة سنتين ونحصلها وانتهى الموضوع؟ ما هي الشغلان الواحد بيتقنها يحصل منها وانتهى الموضوع؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كما في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له لابد تعرف أن أهل العلم هم القائمون على أمر الله حتى تقوم الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مع بن أبي سفيان من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي لابد تعرف ونحن في بداية الطلب في باب مهم جدا لأن كتاب هذا الصلاحين ده كتاب كل خير كتاب كل برك مع أن ذائع الصيد واسع الانتشار إلا إن وخصوصاً طلبة العلم يعني في مش مجرد القراء في معايشة هذا الكتاب ومعايشة أبوابه وأنفاسه تقدر القلة القليلة ليه لك كتاب يعني عندي الجميع فتلاقي الاشتغال فيه بين طلبة العلم قليل مع إن الأمر ينبغي أن يكون بخلاف ذلك من المسائل المهمة التي ننبه عليها في بداية التواصل إن العلم طريقك للجن. ونحن طلاب جن ونحن كما تعلمون نعبد الله تبارك وتعالى حبا في الله وطلبا فيما عند الله وخوفا من عذاب الله فالعلم يوصلك إلى هذا فلن تصل إلى بض الله إلا بالعلم لن تصل للجنة إلا بالعلم لن تبعد عن النار إلا بالعلم كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجن ومن كلام الجميل جدا وانا ارجو ان احنا نكتبه ان كان هو طويل شوية من قول عن الامام احمد الا انه مفيد جدا يقول ان فضيلة الشيء, إن فضيلة الشيء وشرفه يظهر طاره من عموم منفعته فضلت الشيء شرف الشيء عظم الشيء نعرفه منين من عموم منفعته حاجة بتنفع وتاره من شدة الحاجة إليه وعدم الاستغناء عنه يبقى فضلت أي شيء وشرف أي شيء يبان من حاجة من حاجات أول حاجة عموم منفعته حاجة كلها نفع وطاره من شدة الحاجة إليه وعدم الاستغناء عنه نحرف أنه ده حاجة عظيمة أن كل الناس عايزينه وكل الناس بتطلبه وطاره من ظهور النقص والشر بفقد ده باب من أبواب معرفة الخير إن لو إن مش موجود يبقى فيه نقص وفي شر بترك وطاره من حصول اللذة والصرور والبهجة بوجوده لكونه محبوبا ملائما وتارة من كمال الثمرة المترتبة عليه عليكم سعيد فضل يا شباب نحن نقوم بعمل مقدمة قبل ما نبدأ في التعريف بالكتاب وبالمحاضر والمحاضر كلام مهم جدا نقيده لأننا نحتاج إليه وبننقل كلام الإمام أحمد بن حنبل يقول وطاره من حصول اللذة والسرور والبهجة بوجوده لكونه محبوبا ملائما وطاره من كمال الثمرة المترتبة عليه وشرف علته الغائية يعني الغاية الوصولها حاجة جميلة وإفضائه إلى أجل المطالب بقول لك إيه وهذه الوجوه ونحوها تنشأ وتظهر من متعلقه فإذا كان في نفسه فإذا كان في نفسه كمالا وشرفا بقطع النظر عن متعلقاته جمع جهات الشرف والفضل في نفسه ومتعلقاته نعم هنشرح الكلام احنا بننقله دلوقتي لان حوالي 10 سطور 7 سطور او 8 سطور مؤمنين جدا ان شاء الله باذن الله طبعاً أنا لما قلت أبواب في منتخبة من كتاب هدو الصلاحين لأننا الحين أبيض لأن هذا الكتاب شرحناه في فضل الله حوالي عشر مرات يعني ده تقريباً الشرح الحداشة أزاك الله خير فأنا الحين أبيض المحاضرات ونكتبها وكتبنا تقريبا منها حوالي أربع أبواب يعني الأربع أبواب الأولى جاهزة إن شاء الله فأنا كنت يناوي أننا نشتغل في ديئة لكن لا يوجد مشكلة نحن نمشي مع أخواننا كما حددوا ويرتبهم نبدأ بكتاب الأداب وكتاب جميل جدا وفيه فوائد عظيمة وبدأ بباب نحن في أمس الحياة لين؟ باب الحياة جميعا وخصوصا في الظروف الرهنة وخصوصا في الأحداث الجارية نحتاج أن الباب ده لأن هذا الباب ده يعني بيبقى حاجز بينك وبين حاجات كتيره جدا يمنعك من حاجات كتيره جدا انك خصوصا طالب العلم لان طالب العلم الناس بتنظر له نظره خاص والعيون بتتتبعه في كل مكان والناس ترى الصواب ما تفعله وطبعا الخطا ما تنتهي عنه فمهم جدا ان احنا ولذلك انا لا يوجد أي إطراض أن إحنا نشغل في الأبواب لكن إن شاء الله بإذن لنحاول أن إحنا نشغله يكون متبيض على طول في بعض الأخوة جزام الله خير بإكتبوا لي بحيث أن نحن على طول أن نحن محضرة بمحضرة ننزلها إن شاء الله وهذا الكلام يكون مكتوب إن شاء الله لكن أنا شايف أن الكلام مهم له لأن في الناس حتى طلبة العلم تزهد في الطلب وهمتها ضعيفة يبقى نفسه يتعلم ولكن قصر الهمة وقد تكون في بعض حاشاكم دنائة همة يعني مش عايز يبسل حاجة خالص يعني واحد من الخطباء بيقول لي أنا أكره حاجة عندي إن أقرأ عليكم السلام عليكم إذا كان ده هي دي أداتك إزي أن أنت تتعلم العلم إلا بالقراء أما أنت عايز إيه أساس الطلب أن الواحد يقرأ ويبحث ويجمع الكتب حتى يصل إلى المعلومة التي سيوصلها للناس يقول ومعلوم أن هذه الجهاد بأسرها حاصلة للعلم كل الكلام اللي أنا قلته لك ده موجود في العلم يعني تخيل حاجة واحدة من اللي احنا قلناها تخلي الشئ شريف وعظيم وله مكان فما ذلك إن كل النقضي جمعها العلم فَإِنَّهُ أَعَمُّ شَيْءٍ نَفْعَا وَأَكْثَرُهُ وَأَدْوَمُهُ وَالْحَاجَةُ إِلَيْهِ فَوْقَ الْحَاجَةِ إِلَى الْغِذَاءِ اللي بيه أساس العياء بل فوق الحاجة إلى التنفس شفتي الواحد باه لو توقف عن التنفس شوية يموت احتياجك للعلم أعظم من احتياجك للنفس إذ غاية ما يتصور من فقدهما لو واحد ما كانتش أو ما تنفسه يحصل له يا جماعة هيموت يبقى أعظم حاجة ممكن تحصل له فقد حياة الجسم وأما فقد العلم ففيه فقد حياة إيه؟ القلب وضوح فلا غنى للعبد عنه طرفة عين اللي هو يا جماعة العلم ولقد تنافس العلماء الأجلاء رحمه الله على تدوين أمهات الكتب والعلوم صيانة للشريع وتعليما لآدابها وأحكامها وكان من ضمن هؤلاء علم إمام جليل حافظ كبير يحيى ابن شرف النووي رجل ممن أسهم في خدمة الدين ولا سيما في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فكان له آثار حميدة فكان له آثار حميدة ومآثر سديدة لا سيما كتابه المشهور رياض الصالحي طبعا الرجل دا تلي بعض الكتب كده في بابها فريدة أصل في بابها يعني في أشهر من الأربعين النووية طيب انت تعرف كتب في الأربعينات في الأربعينيات غير كتاب الأربعين النووية معيني فيه كتب أربعينيات كثيرة جدا إلا أن الله عز وجل كتب لهذا الكتاب إيه الشهرة وذيوع الصيد وإني تجد طلاب العلم يبدأوا بحفظه وموجود في كل المكتبات وفي كل الأماكن وفي كل البيوت كتاب زي راد الصلاعين أصل في بابه كتاب الأذكار أصلاً في بابه كتاب شرح صحيح مسلم للإمام نوي أصلاً في بابه مع أن اللي شرحه صحيح مسلم إيه؟ كثر واللي كتبه في الأذكار أكثر من أن يعده إلا تجد كتابه أصلاً ومرجع وديت من الحاجات اللي أتكلم عنها ليه وصل لهذه الدرجة أسهم في خدمة الدين وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الحاجات اللي احنا هنبدأ بها ان شاء الله نظرة على الكتاب كتاب رياض الصالحين اولا احنا الشرح اللي انا عامله الكتاب انا مسميه سبيل السالكين في شرح رياض الصالحين وده اللي ان شاء الله باذن الله هنشتغل من خلاله هذا الكتاب المبارك وهو من الكتب القيمة اللي يحتاج لها كل مسلم يحتاج لها الشيخ يحتاج لها المربي يحتاج لها الداعية يحتاج لها الواعظ يحتاج لها المؤدب يحتاج لها كل من تناول الإسلام من جه والكتاب ذائع الصيد كما قلنا واسع الانتشار لا يكد يخلو منه بيت أو مسجد أو مكتبة أو مركز ثقافي جمع أحاديث الزهد ورقائق والآداب والترهيب والترهيب والأوامر والنواهي جعل الله عز وجل له القبول قبل ما نشتغل على الناس اللي اشتغلوا على الكتاب نفسه نتكلم عن شروح لأن الكتاب ده الإمام النووي عليه ورحمة الله لما ألفه ونتناول قصته إن شاء الله ومن وين جاب الكتاب فضل فترة طويلة جدا بدون شرح ممكن يجيب بالك ليه يا جماعة ليه ممكن مع ان الكتاب الناس يهتموا به وحفظوه وكتبوه وتناقلوه ليه ان العلماء ماشتغلوش ما عنه في الشرح واول من اشتغل عليه تقريبا محمد ابن علان الصديق الشافعي المكي المتوفى سنة سبع وخمسين سبع وخمسين والف الف وسبع وخمسين يعني, م... يعني اللي اشتغل عليه كتاب ايه يا ايه متأخر فضل يعني قرون ليه يا جماعة؟ طبعاً أنا مش أتكلم عن شرح الإمام النووي عن ترجمة الإمام النووي لأن هذه من الحاجات اللي الشباب يشتغلوا عليها وطبعاً لما احنا نقول تشتغل مش معناها تنزل بحث من عن نت زي بتوع المدارس المدارسين يطلبوا منهم بحث يقوم سحبه من عن نت ومصوره ومسلمه بدون حتى ما يقرأ ولا يبص فيه لا عايزين تشتغل بأيديك تجمع بالطبيعة اللي هنقول عليها في البحث إن شاء الله حتى الشغل على الحديث يعني من المحاضرات التي نتكلمها لأننا في الأصل نعمل حديث فهنتكلم عن تبحث عن الحديث طبعاً ليس البحث عن الحديث أنك تضع الحديث من الحديث في جوجل أو في موقع من المواقع و تظهر هذا أي شخص يعملها لكننا نتكلم عن طالب العلم قدام الكتب كيف تظهر الحديث كيف يقولك في البخايا أو مسلم كيف يتوصله كيف يكون ليس مكتوب بدون تخريج ولا الصحابي اللي رويه ومش موجود بنص كامل إزاي توصل للنص طبعا لما أقول لك توصل للنص مش إنك تفضل عشر سنين فيه لا إزاي إنك توصل له في أسرع وقت ممكن لإنك طالب علم أنا مش بأتكلم على وسائل البحث الحديث طبعا دمني الوسائل اللي بتستخدم بس دي زي البرنامج المحاسب واحد عنده برنامج محاسب بيحط أرقام بيطلع له الأرباح والخسائر ده مش محاسب لكن المحاسب هو اللي يعرف المبلغ داي تحط فين ويروح ازاي وازاي الداخل وازاي الخارج وازاي يعمل الشغل بحيث ان هو يطلع بنفسه الاربح والخسايا فانت كذلك يا طالب علم ازاي انك تمسك الحديث تطلعه من مظنة من الكتب تبحث عنه في اي كتاب وتدور عليه ازاي دي من الطرق المهمة جدا اللي لازم ان شاء الله بنتعلمه خلال هذه المحاضرات مسائل المهمة جدا ايضا ازاي تشروح حديث إزاي تحقق حديث يعني لما يمر عليه الكلام مثل مثلا أول حديث في الكتاب حديث عمر بن الخطاب حديث النية إنما الأعمال وبالنياته إنما لكل من المنوا لو إن الحديث ده موجود في أي مكان وعايز أعرف هو موجود فين وعايز أعرف ماذا صحته من ضعفه إزاي نوصل للكلام ده كله مكانه وتخريجه وتحقيقه وشرحه من الناس يعني انا سالت سؤالي لان طبعا احنا هيبقى في شغل والشغل ده ان شاء الله باذن الله في شغل خلال المحاضره وفي شغل خلال الطلب بحث يعني وبعدين مش هنخلي الباب مفتوح يعني بحيث ان احنا نقول بحث ويقوم بواحد يشتغل عليه لغايه ما نخلص فاول بحث هيقابلنا طبعا البحث في الكتاب نفسه دي ان شاء الله انا اللي هقوم بها لاني ده يعني عايزين نحط بعض الأضواء على كتاب مهم جدا كتاب رياضي الصالحين إزاي أن تشتغل اللي ممكن يعني تعمل كشف عن أي كتاب بهذه الصور من خلال الخطوات اللي عملية اللي هنشتغل نعمل مثال هنعمل طبعا القواعد النظرية الأول وبعدين نطبق عمليا على كتاب رياضي الصالحين بحيث أن القواعد دي تحطها على أي كتاب تطلع منه نفس النتاج إن شاء الله بإذن الله فأنا بسألك لماذا العلماء مع اهتمامه الشديد بكتاب ياضي الصلاحين محدش اشتغل عليه بالشرح اللي بعد سنين طويلة حد يعرف ها؟ لا, لا بالعكس من اول ما اشتغلهم ده هم اهل اللقاء ده نص اجابة احسنت تدب تحط ايدك على الاجابة هو لما جمع جماعة جمع مش احاديث موجودة في كتب السنة وكتب السنة مشروحة فكان هو بيكتب وبيخرج يقول حديث الأعمال بالنيات حديث متفق عليه فالناس ترجع للبخاري وتشوف شرح البخاري وترجع لمسلم وتشوف ايه شرح مسلم فكان ده مجرد تجمع للأحاديث يبقى نفس النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الكتاب لا تجد فيه إلا آيات يعني حط الكتاب الباب يقدم بمجموعة من الآيات ثم مجموعة من الأحدث يعني قل ما تجد أن الإمام أنه تكلم على الأحدث إلا يعني بمفردات بسيطة جدا بحيث أن يبقى نفس الكتاب نفس إيه؟ الكتاب والسنة يعني هو بيوجهك وبيبشدك عمليا أن أفضل واعف أيها الواعف أفضل مربي أيها المربي أفضل موجه أيها الموجه كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما تعرضوا على الناس فقط لذلك تجد ان الكتاب ده جماعة في بعض الدول قرأته بعد صلاة العصر زي صلاة العصر يعتبروها فرد خلاص صار عندهم كده لوحيدهم خلص الإمام الصلاة ينضار الإمام ويقرأ على الناس إيه؟ باب من أبواب كتاب ياضي الصلاحين ولو انه ما قرأش يقول له يا شير ليه ما قرأتش ولو حد صلى غير الإمام يجيب الكتاب ويقرأ يعني أجبى عندهم بالفرد بقراءة مجردة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الآيات التي استشهد فيها في الأبواب فعشان كده الناس كان منصب بشغلهم على إيه على الكتاب لغاية ما جه محمد بن علان الصديقي الشافعي المكي المتوفى سنة كام 1057 هجبي من اللي اشتغل على ترجمة النواة يا جماعة طبعاً الأخوات كذلك معنيين بالخطار هل تشغل الأخ؟ اسمك عفوة؟ محمد محمد أحمد خليه الثلاثة محمد أحمد عبد بازق أنتو من بمكو تباعد عنه ولا تقاعد في المكان أنت منين وانت؟ أنتوا بين المشيقين والمغيرين بينكم أشيفين لكن ما فيش يجمع روحيا و الأخ محمود شعلان شعبان محمود حامد خلاص أنتوا الاثنين بحث في ترجمة النووي طبعا أنا عندي فيها تجمعها جميلة جدا إن شاء الله بإذن الله أن نعرضها لكم ويمحضة موجودة ممكن الشيخ حسام يبقى ينزلها جاهزة على طول إن شاء الله بحيث أن الناس نستفيد فيها بحيث أننا لأن المؤيام حضر في الإسبوع حسن صح؟ مرة واحدة في الإسبوع لمدة شهرين يعني حوالي تأيبا 8 أو 10 لقاءات فعشان كده أنا كان المفوض أننا لم يجيش اليوم لكن أنا قصاريت بحيث أننا العدد قليل من المحاضرات فنستفيد منها إن شاء الله طيب ثم يأتي بعد ذلك كتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ده تقريبا اول كتاب شرح رياض الصالحين اول كتاب ايه شرح رياض الصالحين اسمه دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين الكتاب ده موجود في اربع مجلدات في اربع مجلدات وحقيقه هو كتاب اصلا عايز يتخدم يعني كتاب عايز اللي يشتغل عليه ده طبع سنه 1928 ميلاديه آه هو عايزة خدم الكتاب نفسه لأنه ذلك يبقى حديث محتاجة تحقيق ويعني بعض الأمور والأقوال المسائل عايزة أنه حد يشتغل عليه بعدين ظهر من الكتب الحديثة كتاب نزلة المتقين شرح رياض الصالحة أنا يعني أقول تقريباً والله أعلم من خلال قراءة الكتابين أنه هو اختصار وتنظيم لكتاب دليل الفلحي هو مجموعة من العلماء الدكتور محمد مصطفى سعيد الخن والدكتور مصطفى البغى ومحيد دين مستو وعلي الشوباجي ومحمد أمين لطفي عملوه في مجلدين كبار مطبعين موجودين نزل المتقين شرح رياض الصالحين الكتاب يعني طبعا هو خرج عزل آيات إلى أماكنها وخرج الأحاديث وجاب معاني الكلمات وبعدين حتى ما يستفد من الحديث ده سهل جدا في القراءة على الناس يعني كدرس بعد العصع وبعد العشاء أو بعد الفجم بما يناسب حضور المصلين أو أهل البيت يعرفوا الحديث وكلمات بسيطة عنه ولو جيت لاحظت أن الشغل كله هتلاقيه أشبه ما يكون منطقة من كتاب دليل الفرحين ثم بعد ذلك من الكتب اللي شرحت بهاد الصلاحين كتابٌ اسمه من هل الوابدين شرح رياض الصالحين بدع الدكتور صبح الصالح ده عامله فمقلد واحد شرح معاصر مختصر بسيط يعني من هل الوابدين شرح رياض الصالحين من الكتب ايضا الي اشتغلت علي كتاب رياض الصالحين كتاب دليل الطبيع الراور عراعي للطبيعات بتع الدكتور فاروق حماد برضو مقلد واحد مختصر بسيط يعني كذلك أيضا كتاب وده من أفضل الكتب وأكثرها تنظيما وترتيبا وقد يكون أفضل على الإطلاق من روجة نظري إلا الكتاب الأخير اللي أقول لكم عليه إن شاء الله كتاب برجة النظرين أو بهجة النظرين شرح رياض الصالحي بتاع الشيخ سليم ابن إيد الهلالي عمله في ثلاث مجلدات كتاب جميل جدا وجديد بأن يقتنم من أفضل الشروح وفيه إفادات من حيث الحديث وعليكم السلام عليكم على هذا الحديث كتاب الصالحين حقق نص الأحاديث ووثقها من مظنها وفي كتب السنة وشرح غريب الكلمات وبين بإيجاز فقر الحديث وذكر بعض الفوائد المستفاد شرح أكثر توسعا من اللي قبله وأكثر تنظيما من دليل الفالحين وبلغة معاصرة وفيها سهولة في الوصول للعبارة في ثلاث مجلدات اللي واسمه يا شيخ رحمة باقه الناظرين شرح ايه لا تصل لك كذلك ايضا من الكتب كتاب اسمه شرح بيض الصالحين بتاع الدكتور الحسيني عبد المجيد هاشم حسين هاشم في واحد بين في بعض المعاني المفضلات وذكر بعض الفوائد بشكل ايه مختصر جدا شرح بيض الصالحين اسمه كده الشيخ الدكتور الحسيني هاشم كذلك أيضاً طبعاً الكتاب هو أصلاً محضرات صوتية شرحها في 96 شريط الشيخ العثيمين زين الكتاب مع أن الأصل يكون العكس وإن كان والله الكتاب لا يحتاج إلى تزيين إلا شغل الشيخ العثيمين على أي كتاب يعني يكفي أن يذاع هذا الكتاب بين الناس وينتشف النار في لأن طلاب الشيخ في كل مكان عليه رحمة الله هذا علم الأعلام هذا فقيه عصره وإن قلت وحيد دهره وفريده فقد تكون يعني ما زدت على ذلك ولا تياوزت رجل في كل باب عالم ما ترك بابا من أبواب العلم إلا وله فيه مساهمة ومشاركة عليه رحمة الله نعم نعم ابن تيمية العصر ماشي الشيخ الرثيمين شرح, شرح صوتي لكتاب ياضي الصلاحين وفي مجموعة من الباحثين كتبهم الكتاب فرغوه واعتنوا بي خرجوا الآيات يعني عزوا الآيات لأماكنها وخرجوا الأحاديث واتكلموا عليها وحققوا كلام الشيخ إذا ذكر الآيات عزوها لماكنها وأحاديث حققوها وكذا واعتنوا بالكتاب وخرجوا بصورة جميلة جدا في أربع مجلدات لكن هي ليست بقلم الشيء ولكن إيه بصوت فرغت المادة الصوتية إلى مادة مكتوبة ثم خرج. ومن جميل وبدع شغل هذا رجل رحمه الله طبعا يا جماعة اللي بتقال صوت غير اللي بتكتب كتابه يعني مثلا يعني لو جبت كتاب وسمعته غير ما تقرأ نفس الكلام لكن لما تجي تشوف كلام الشيخ العثيمين يتساوى القراءة مع السماء وجميل انك انت تجيب الأحاديث الصوتية المشروحة ويكون معاك شرح الكتاب وتتابع بنظرك وتسمع بأذنك وتحضر جوارحك يعني هتكون استفادة عظيمة جدا جدا من شرح هذا الكتاب المبارك هو من أفضل الشروع لهذا الكتاب المبارك من حيث الشرح والإيضاح والسهولة واليسر وذكر الفوائد المستنبطة ولو في قضية معصرة يتعرض لها في نفس شرحه فكانت فوائد عظيمة جدا لذلك لو دخلت على بعض المنتديات خصوصا مثل منتدى أهل الحديث منتدى مهم جدا مطالب العلم لازم يبقى ليه علاقة به كلم كلام جميل جدا يعني لو أي كتاب بيذكر لك يعني أفضل طبعاته وأفضل تحقيقاته وعيوب الطبعة إذا كان فيها عيوب ومميزات الطبعة إذا كان فيها مميزات وبيسهل عليك أنك تصل للمادة اللي أنت عايزة ا ف هذا الكتاب في اربع مجلدات ممكن تستعين به الاخ اللي كان والله من ناحيه الشغل المكتوب انا أفضل كتاب الدكتور الشيخ سدي من حيث الشغل المسموع والمواعظ وان الواحد يقوي نفسه من حيث الاداء شغل الشيخ العثيمين عليه رحمه الله ثامنا تفضل اه الكتاب استغرق في في من ربع كتاب رياض الصالح يعني كانوا وصلوا تقريبا من مقاس حجم الكتاب للربع بالظبط وكانوا 7 ال 7 اللي انت دول عفوا ده كان شغل قديم نعم. كان تفير حتى الخطه لاك بي ايوه دولا كان شغل بدايه نعم. نعم. وثم اكتمل الكتاب بعد ذلك يعني الكتاب الآن اللي هو موجود في أربع مجلدات وبعضهم بعض المكتبات عملها في مجلدين يعني أربع أجزاء في مجلدين كامل متكامل هن... كله من الألف إلى الألف وتسرمائة حديث تقريب فاللي أنت بتقوله على السبع دولة موجودين عندي ثم نزل بعد ذلك إيه؟ الكتاب كاملة وده كثير من كتب الشيخ هكذا ليه بقولك بدل من أنتظر لغاية من خلص الكتاب كامل يعني الشرح الممتع كان بنزل جزء جزء التمن أجزاء ده شغل مصر طبعة مصر الطبعة المصرية طبعة مليئة بالعيوب حتى يعني أهل العلم قالوا إنها يعني من ناحية الشرعية قد تكون يعني طبعة غير الشرعية وطبعة سعودية بس ما هي الطبعة السعودية نزلت واكتملت يعني عندي الآن مكتملة في 12 مجلد فانت ممكن حضرتك يمكن ما كونش كاملة عندك لكن هي الآن كاملة في 12 مجلد من شرح الكتاب كامل وبعدين ميزة الشغل اللي بيشتغلوا المشايخ على شرحات الشيخ العثيمين إن بيشتغلها أسدزة كبار ناس يعني في العلم أصلا ناس كنيات علي يعني حتى فيه ضار فيه عنيزة للاعتناء بكتب الشيخ أيها المؤسسة الخيرية باسم الشيخ وبيبقى شغل عالي جدا وتحقيق وتخريج وطباعه وتجليد وكمان بيبقى فيها دعم مادي يعني بيبقى الكتاب اقل من قيمته نعم اتفضل اه والله في اكثر من طبع ديت من ضمن الحاجات اللي هنقولها ان احنا نميز بين الطبعات من ناحية الناحيه التجاريه والطبعات من حيث الشغل التحقيق والتخريج هذه فرق هنجيله الآن إن شاء الله بس نخلص المسألة دي ثمنا من الكتب اللي شرحت كتاب رياض الصلاحين كتاب اسمه تطريز رياض الصلاحين ده بتاع شيخ مبارك شيخ فيصل ابن عبد العزيز المبارك شرحه في مجلد واحد هذا من العلماء المعاصرين عليه ورحمة الله اشتغل في التفسير واشتغل في الأحاديث واشتغل في أكثر من باب وليه تعلاقات جميلة جدا على أكثر من كتاب ومن ضمنها الكتاب ده بس في مجلد واحد فذكر فوائد إجمالية بشكل مختصر للغاية تاسعا دوي خلي بالك أنا مش, مش بعمل عملية إحصاء ولا استقصاء أنا بعمل عملية إيه؟ يعني أشهر ما ظهر لأن ممكن تلاقي ناس كتيرة جدا اشتغلوا عن كتاب أكثر مما أقول لكن ظهر حديثا في الفترة الأخيرة كتاب شارح رياض الصالحين في 22 مجلد اسمه كنوز رياض الصالحية ده عدد كبير جدا من العلماء أكثر من متشيخ من العلم الإسلامي من السعودية ومن مصر ومن أماكن كثيرة جدا يمكن من عشر اتنشر دولة السمم على رأس فري العمل الأستاذ الدكتور حمد بن ناصر ابن عبد الرحمن العمار حمد العمار فجاء موسوعة علمية فاخرة i 22 møgleder. Det er fra å sige kjøn. Det er også en fungerer. Det er en fungerer med løgene som gjør løgene til løgene. Det er gjør løgene til løgene. Det gjør يعني أدبية حتى لغوية حتى حديثية حتة فقهية يعني, يعني خلص المقدمة والحديث الأول وكنت وصلت مع الغاية صفحة 102 تقريب مقدمة طويلة طبعا لكن الشغل في بصراحة في الكتاب شغل رائع وجميل وممتع للغاية وإن شاء الله بإذن الله إذا عرفنا نجيب من الكتاب نسخ لأنه هو كتاب مدعوم دعمه واحد من آل سعود وبذل مجهود جميل جدا على الكتاب طبعا كتاب زي ده عشان يخرج وشغال فيه فوق المئة عالم مجهود مبلغ ضخم جدا لغاية ما خرج الكتاب وأظن أن الكتاب والله أعلم يوزع تقيبا والله أعلم مجانا والله أعلم ما للبيع والله أعلم لأن اللي جاي من يميته للكتاب جايبه من رابطة العالم الإسلامي وحاجة زكدة والله أعلم فديت شروح لهذا الكتاب المبارك من المسائل المهمة جدا اللي احنا لازم نتكلم عليها طبعاً فينا حققوه بقى يعني الشيخ عليه حسن الحلب يحققوه يعني ده تحقق هو قال تحقق نسخة لكن والله أعلم يعني ما تحقق حديث ما وش تحقق نسخة كما قال والله أعلم يعني ده شغل على اللي شرحوا الكتاب من المسائل المهمة جدا اللي احنا عايزين نبينها الإمام النوى وجاب الكتاب منه شغل الامام النووي على الكتاب نفسه الامام النووي هذا كلام الدكتور حمد العمار في كتاب كنوز رياض الصالحين انا انقل منه هذا الكلام لان الشيخ هذا الكلام ما قراته في الكتاب وهو يقول ان هو من خلال رؤيته لل للكتاب ومتابعته ان هو تقريبا والله اعلم اشتغل على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري والكتاب الثاني كتاب اللي هو بتاع الحميدي تقريبا الجمع بين الصحيحين والله, والله اعلم خلينا انقل لكم كلام مهم جدا يقول طبعا الكلام ده جايبه بامثلة في الكتاب لكن احنا مش محتاجين لامثلة يقول اما بخصوص اعتماده على الكتاب فاجتبع على كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي وكتاب الحافظ المنذي الترغيب والطريب وذكر امثلة ان الكلامه يعني ايه طبعا ده اكتهد من رجل وجاب ادلة ان هو ايه بهذه السورة من المسائل المهمه جدا اللي احنا لازم نتكلم عنها النسخ اللي اشتغلت على الكتاب نفسه احنا اتكلمنا الان على شروحات الكتاب وبدانا بها لأن نعمل إسقطة بقى من اللي حواليها اللي هي نفسها على الكتاب نفسه كتاب بياض الصالحين يقول كل دي بيثبت الامثله على ان الكتاب من الكتابين دولة واحنا طبعا ما فيش حاجه ان احنا لهذا الكلام وطبعاً الطبيعي أن أنا ماتت بالكلام ده ونزبطه لكم لكن قلة الوقت يعني هما الحالة دون ذلك الكتاب على طبعات الكتاب أقول لك طبع لأول مرة كما في معجم المطبوعات العربية في المطبع الأميرية في القاهرة عام 1300 واثنين هجرية كلام ده يا جماعة لطلبة العلم كلام مهم كلام ده خلاصة شغلة كتير جدا. بحيث أنك إنت لما تنظر للكتاب يبقى عندك نظرة شمولية عايف الكتاب جاي منين وعايف طبعاته اللي طبعت وعايف شرحاته اللي موجودة بحيث لما تتكلم تبقى بتتكلم على أرضية صلب طبع في المطبع الأمريية في القاهرة عام 1302 هجرية وكان في 224 صفحة ثم صدرت طبعة رضوان محمد رضوان دي كانت سنة 1379 في 711 صفحة أنا بقول لك الكلام ده ليه لأن الطبعتين دولة أساس طباعة الكتاب هاي آه هي لا دي طبعا طبعا من الطبعات لكن أول ما لما يقول طبع سنة كده أستاذي يبقى أول ما طبع يعني أول طبعة خبرت له ألف وثلاثمية تسعة هجري تسعة وسبعين إحنا في ألف يبقى دي تسعة وسبعين ال واحد وعشرين واثنين وثلاثين يبقى تاتة وخمسين سنة طبعاً النوا يطلع من أنه نص مخطوط مخطوطة إلى إيه عالم المطبوع والطبعتين دولة تقريباً والله أعلم من الأساسيات في الشغل بعد كده على الكتاب طبعاً يا جماعة في مسألة مهمة جداً نازم نقولها لما بيجوا يشتغلوا على النسخ في تحقيق نسخة وفيه تحقيق أحاديث تحقيق النسخة اللي هو الكلام اللي مكتوب يعني مثلا دي اسمها نسخ مثلا ده كلام بخط إيد فهو مجل كان كتبه كده وفضل سنين طبعا ما كانش فيه تصوير ولا طباعة ولا جده فكانوا لما يجي يجيبوا نسخة تانية من الكتاب ده من الواقة دي يعملوا ايه ينقلوا فكان بيكتبها ايه كتبها فلان الفلاني سنتكذب عشان كده يقولك مثلاً إيه؟ ده محقق كتاب زاد المعاد من سبع نسخ خطيه يبقى الأستاذ محمد كتبها والأستاذ حسام كتبها والأستاذ محمد كتبها والأستاذ فنوه والأستاذ فنوه كل واحد كاتب ويقوم حطة النسخ دي ويطلع نسخة واحدة ولو في اختلاف في النسخ بيبينه في الهامش تحت ده اسمه تحقيق إيه؟ نسخة ودي حاجة مش يعني من فضول العلم ولا حاجة عباتية حاجة مهمة جداً إنك بيشقة بت... جداً يعني انت لما تشوف المخطوطات وتشوف يقول لك مثلا مخطوطة فيها نقص في الأوراق فيها خرومات الرطوبة أصابتها يعني مثلا كان واحد بكتب كتاب من ضمن كتب وشفتها فرطوبة أصابتها من الأدام فجايب كل الكلمات اللي أول كلمة ديات حطيتها بين قسين لأنه متخيلة أو متوقعة السياق الكلام يقول إنها كده. فلو ما عرفهاش يحط ثلاث نقط لإن أصابت النسخة رطوبة من الأدام يبقى فيها عطب فميزة الأكثر من نسخة إيه؟ الكلام ده. واحد مثلا بيكتب في أمسها جي يكتب منها أم كتبها فيه أو هو بيتكلم فكتب فاتكلم أسرع مما كتب فسقطت كلمة أو كلمتين يعني مثلا واحد بيقوله باسم الله الرحمن الرحيم فجي كتب من كتابته فكتب بسم الله الرحمن أو باسمه الرحمن الرحيم سقطت منها إيه؟ كلمة لتكتل كتابة نبدأ بمثال طبعا في الكلام قد تسقط هذه الكلمات يبقى دي فايدة إيه؟ النسخة التانية إنك تحقق إيه؟ النسخة وتوصل للكلام اللي هو قصده وعناه مؤلف الكتاب ثم طبعت الطبع اللي قام عبد عبدالعزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق دي طبع ضر المأمون في 611 صفحة سنة 1396 هجريا طبعة دي مهمة جد ديت واعتمد عليها على نسختين مصورتين من المكتبة الظاهرية بدمشق خلي بالك بقى والطبعات التي توالت بعدها كلها ترجع أو في معظمها إلى هذه الطبعات التي وصفناها كتاب رياض الصالحين يا جماعة كتاب شعبي مالوش حقوق للمؤلف فكل الضرء ايه بطبعا لانه بيعه مضمون اي واحد عايز يلتزم او عايز كتاب في الاحاديث او كده اول ما يشتري واخ لو رحت معرض من المعارض تلاقي الكتب الشعبيه دي اكثر الكتب ايه مبيعا تيجي تبص تلاقي مثلا حطت من الكتب يعني نص المكتبه مثلا رياض الصالحين من الكتب المشهوره قوي اللي الناس بتشتريها ذكر المعارض يعني كتاب تفسير الأحلام بتاع ابن سري ليه الناس كلها عيشة في الأحلام والأوهام والله يعني أنا بحكم أن الواحد بيتابع المعارض ويتابع المكتبات وكذا وبسأل تلاقيك مثلا قاعد في المكتبة عند الآخر ده دخل مثلا عشرين واحد يسأل تسعتاشر منهم بلا مبالغة وخصوصا لو إنه النساء عن كتاب تفسير الأحلام وتروح المكتبة التانية تلاقي نفس النسف فمن الكتب فطبعا البيعين يريدون أن يكسب فده من الكتب اللي مضمونة البيع فتلاقيه يطبع ويشتغل هيشتغل ويقولك هاتلي خمس ست نسف كتب شعبية ريض الصالحين والأذكار ومسلا الأحاديث الأربائين ومش عايف كيه كتب البخير وكتب موسيقى كتب اللي اللي اي واحدة الناس ستشتغل تفسير من كثير حاجات من كده فيشتغلوا عليه فطبعا كتب الطباعة ده كتب الشغل وخصوصاً أن الغالب الأعم بيبقى تجار يعني مثلاً إيه؟ يعني بعض النسخ لتفسير ابن كثير في عشر تنشر مجلد أنا عندي يعني يمكن لطبعات ابن كثير بالتفسير يمكن إتنشر طبعة طبعة منهم أربع مجلدات كبار المجلد في حدود سبعمائة أو ثمانمائة صفحة تخيل لما الكتاب كله تجمعه في مجلد واحد هاي بقى شكله ايه؟ لا هو مش اختصار هو فبيحصل بقى مع الدمج والحاجات دي خلل ممكن تلاقي مذكرة واقعة أسطر واقعة كلمات مش موجودة حاجات من كده يعني طبعا مش كل الكتب بتبقى كده لكن انا اقصد الشغل الشعبي أصل اللي بيطبع ده مو الشيخ ولا يعرف حاجة هو بيع لأن التجارة دي ربحة فبقى فيه الغلب الأعمى بيبقى كده يبيع مصائف شغلته وحياته يبيع مصائف ولا يجيت قرأة الفتح شغل مع كتب السنة ولا يعرف يفرق البخاري ليه ولا مسلم ليه ولا ده هنا فين ولا ده بعمل ولا اي حاج خاص هو بيع بس لدرجة ان من الواحد جابه واحد يبيع عنده فوقفه شوية وكان لسه معلموش الصنع فكتب مدارك السلكي في مجلدين كده بقى فالراجل جه بقى الولد بقى عايز يبين له ان هو بقى باع واشتغله كده قال انا ابعت كتاب من كتاب مدارج السالكين ده ولا مش عارف قال كلمه كده يعني ايه للسال الثاني يعني هو فاكر ان هو لما يبيع ده لوحده يبقى شاطر يعني ما ان هو خايب الكتاب كده ليه يعني مثلا مش عارف يقرا الكتاب زي واحد مره داخل المكتبه وانا قاعد بقول له هات له فقه السنه هو يقصد فقه السنة. قلت له عم هات له فقه السنه الكتاب ومش ولا يعرف اي اي اي شي بيحصل خلل كبير جدا فلذلك لما تيجي تشتبي لازم تسأل اهل العلم وخصوصا في الكتب اللي, اللي هي الشعبية دي المنتشرة المتدولة اللي معلاش حقوق وخصوصا الكتب الطراث يبقى ايه الواحد لابد ان هو ايه يتبين ويتحقق ويسأل اهل العلم آه يبقى الطبعتين دولة هم الشغل عليهم كلهم وان كان المشهور بين طلاب العلم طبعتين أحد يعفوهم يا جماعة؟ طبعاً إحنا عدت في درس الفكر في مسجد المنشية أن أسأل في خمس أسئلة ثلاث أسئلة في اللي فات وسؤالين في اللي حاضر سؤال بخمسة جنيه طبعاً أنتوا طلبة علم هيبقى غير الناس التانية التانية بنرغبهم أنتوا أسأل السؤال وكل واحد يدفع عشر جنيه أحدش هيجاوب أه؟ <تصفيق> الله نستعان مشهور من طلبة العلم ما طبع طيب لان المكتبتين اللي من المكتب اللي شغاله في كتب المحققين من أهل العلم قديمه وحديث الطبعه الاولى طابعه المكتب الاسلامي اللي عليها تحقيقات وتفريغات من الشيخ الالباني دي شغال على الطبعه اللي قام باخراجها رضوان محمد رضوان حتى يعني الشيخ زناب الشويش اللي هو المشرف على اخراج الكتاب قال هذا الكلام في مقدمة الكتاب ولم يعتمد في هذه الطبعة على أي نسخة من النسخ الخطية الكتاب يبقى اشتغل جاب النسخة الطاعب الضواني اللي كان عاملة والشيخ الألباني ايه؟ اشتغل عليه يبقى دي طبعة ايه جماعة المكتب الإسلامي الطبعة الثانية مؤسسة الرسال اللي قام بإخراجها وتحقيقها من الشيخ ايه؟ شعيب الأرنق دون أشهر طبعتين ايه؟ للكتاب ايه ايه الشيخ شعيب اشتغل على الطبعة اللي قام بإخراجها عبدالعزيز أرباح ويوسف أحمد الدقاء اشتغل على نفسه هي وصور النسخ التي وضعت في أول الكتاب هما النسختان التي اعتمد على يمى عبد العزيز الرباح وأحمد يوسف الدقاء خلي بالك بها ده شغل علم وجميع الطبعات التي توالت قبلها أو بعدها والتي لم يعتمد فيها ناشروها على النسخ الخطية هي طبعات تجارية لا تمت أن يصله بالمنهج العلم الدقيق صور ونزل لذلك لا تتعجب ان تجد بص تلاقي طبعا حطت الاحاديث ألف وتسعمائة وخمس طبعا تانية ألف مش عارف ايه ممكن تلاقي عشر نسخ كل نسخة عاملة ايه عدد معين هو ممكن تلاقي واحد جمع حدثين مع بعض وحطوهم برقم واحد او فصل حديث واحد عن بعض وخلاه حدثين وحطوه ايه رقمين واخدين بالكم الى ان صدر الطبعة اسمها دار المنهاج بجد بصراحة ديت من الضور المحترمة وشغلها عالي جدا وان كان سعرها غالي لكن بصراحة الواحد بياخد منها الشغل هو ايه وهو متطمن بصراحة دي ظهرت سنة 1427 هجرية وكانت في 655 صفح وجاء في مقدمة التحقيق انهم اعتمدوا في طبعة الكتاب على سبع نسخ خطي سبع نسخ خطية. يقول الدكتور حمد العمار ومن خلال تصفوحي للكتاب إلى صفحة 128 لم اجد ذكرا لفروق النسخ الخطية إلا مرة واحدة صفحة 85 يبقى الحمد لله أن كل النسخ إيه؟ شكل بعض ديت من المسائل احنا كلمنا عن شروح كتاب رياض الصالحين كلمنا عن مصادر الإمام النووي في كتاب رياض الصالحين اتكلمنا عن نسخ كتاب رياض الصالحين نفسه نكتفي ولا نكمل أه؟ طيب أه انا ده الحديث الأول القائن نظر على الكتاب طبعا الكتاب حوالي 1900 حديث الكتاب متأسم لأبواب أقل من 400 باب 370 تقريبا متأدسم إلى كتب تقريباً حوالي عشرين باب خمستاشر، تسعتاشر، عشرين على حسب اللي كاتب في النسر هم اختاروا باب الأدب اللي هو ببدأ به حديث الحياة، بباب الحياة ده اللي إن شاء الله بإذن الله الدرس يوم الاثنين فقط يا شفا حسان إن شاء الله بإذن الله الأسبوع جاي بعد العصر من بشرة عشان ما نأخرش الناس مناسب لك يا جماعة بعد العصر من بشرة أو نتأخر شوالا وحد يتأخر في شغلها العديد نعم طيب ممتاز أنا أصلي العصر هنا إن شاء الله يوم لثنين أنا أتكلم فيما يخصني ما عرفش إخوانا يبقى شغلهم إزاي بس أتكلم على يوم لثنين أصلي العصر هنا ونبدأ مباشرة بعد صلاة العصر هذا بالنسبة لحديث على الكتاب بالنسبة لحديث عن المحاضرة كتاب رضي الصالحين كتاب وعظ كتاب رقائق كتاب أداب بس أنا لأنه حديث هنددله الصبغة الحديثية وهيبقى باب الوعظ موجود لأن طبعاً طالب العلم لابد أن يربى على الجانبين معاً لأن بعض الناس يقول لك سيبك من المرائض المرائض دي للاعوامل اللي قال لك كده ده هو ربنا عز وجل وصف القرآن أنه إيه؟ موعظ كل إنسان محتاج للموعظ اللي بيذكر قبل المذكر مش المذكر والمؤنث لا يعني اللي بيصل الخطاب الجميع محتاج الى التزكيه و الى القلوب ولو سبت نفسك على الجوانب العلميه فقط شغلت في التفسير واصول الحديث واصوله والسيره والفقه وكذا قد يقسى قلبك انت محتاج للموضوع ده محتاج ل ايات الذكر الوعد والوعيد ايات الجنه والنار فاحنا هنديها الصبغه الحديثيه على شكل واحد هنقول لك اه هقول لك اهو هي الصبغه اللي انا هنشتغلها هتبقى بالصوره اللي عنوان الباب ودي الامام النووي تكفل به فاحنا هنتكلم باب الادب كبدايه الحديث اللي احنا هنذكره نذكر اولا متنه وديت الامام النووي ذكره ثم بعد ذلك نتكلم عن الحديث بشغلنا احنا بقى اول حاجه نخرج الحديث نسلم عليك بعد الدرس عشان سلامك لابد أن يكون حافظا ربنا يحفظك بالبيك في وجميع الحضور الامر الاول يا جماعه تخريج الحديث تجيب كلام تجيب جايبه منين وطبعا مع التخبيج تحقيق لو انه من الصائحين يبقى خلاص امنى خلينا اول كلمة اول حاجة نبدأ في رقم واحد تخبيج الحديث وتحقيقه جايبينه منين او الامام النوى جايبه منين والحكم على درجة الحديث اذا كان في اين بعيد عن الصائحين وهنشتغل شوية مصطلح بحيث يبقى عندك خلفية ولو بسيطة عن شغل التخبيج لماذا قال صحيح؟ لماذا قال صحيح لغيره؟ لماذا قال حسن ولم قالت صحيح؟ لماذا قال حسن لغيره؟ طب يعني حسن لغيره يعني هو ضعيف أو ليس ضعيف؟ وقد نبالكم هذه هي طالب علمي لابد أن نكون فيها على شكل ولا خفيف إن شاء الله يبقى أول مسألة أتكلم عن التخريج والتحكد مسألة الثانية ترجمة للصحابة أو الحديث وهذه ستشتغل معنا فيها إن شاء الله بالطريقة اللي احنا هنواربها لكم لان ترجمة الصحابي في ابواب الاحاديث ماذا ترجمة الصحابي كحياته في باب الحديث بنذكر حاجات معينة مش بنجيب سيرة ايه ذاتية ولا وصف تفصيلي لحياته عايزين من حياته حاجات بنحطه يبقى رقم واحد التخريجي رقم اثنين ايه ترجمة ايه الصحابي رقم ثلاثة وضع عنوان للحديث ده نحن خلاص، خلصنا العنوان بتاع الباب لكن الحديث ده عايزين نحط له العنوان ده جماعة زي موجز للحديث أو معنى الحديث في كلمة واحدين بالكم؟ لو أسأل أما نذكر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من المنوة ده تحط وإيه تقول إيه عنوان إيه؟ ممكن تحط أكثر من عنوان ممكن أحط لك مت عنوان ينطبقوا على الحديث ده فاحنا نحط اخواننا مجموعة مجموعه عناوين كلها تصبح وانا بقول لك الكلام ده ليه افض ان مثلاً في موعظه مثلا بخطف في الناس في فضل الاخلاص يبقى على طول لازم يجي الحديث ده في بالي لان انا حاطط ان الحديث ده ينفع في باب ايه الاخلاص واحد بيتكلم عن شروط قبول العمل يبقى لازم الحديث موجود ليه لأننا حطت له عنوان أن هذا أحد شرطي قبول العمل واردين بالكم ممكن وهكذا ففيدت أن نحط عنوان زي بتقول الأبواب اللي ممكن تشتغل عليها يا طالبي العلم لهذا الحديث في أبواب مختلفة بعد ما بنعمل كده بنعمل شرح إجمالي للحديث لا عفوا قبل الشرح الإجمالي بيانني معاني الكلمات طبعاً معاني الكلمات بتوع اللغة العربية بيزعله لما نقول معاني الكلمات حد يعرف يا جماعة لأن في اللغة العربية الكلمة قد لا تجد لها معنى يتطابق معها مئة بالمئة لازم بيبقى فيه فارق ولو بسيط يعني مثلاً أضغب مثال مثلاً واحد يقول لك إجلس والثاني يقول لك أقعد مش إجلس أقعد معناها بعض قف قم إحنا بنحطهم إيه؟ بمعنى بعض لكن لو جيت فتش في اللغة هتلاقي فيه لطيفة فيه فارق بين دي و فقام من قعود ووقف من مسيح واخدين بالكم يبقى فيه فارق كل ما فيش فيه فارق. فهم قالوا لما نقول معاني الكلمات خلوا قالوا لها غريب الكلمات ماشي او يعني نشرح الكلمة دي معناها ايه فنقول ايه غريب الكلمات طيب ايه الفرق بين؟ انا قلت لكم بين قمر ووقفا جلس وقاعدة طيب ما تقللهم ده هو النور صلى بقول الواجل وصف كان متكئا فجلس يبقى من اتجاع او اتكاء جلوب من قيام قعود يقعد طبعاً ديت بتبين لك لما تعيش مع اللغة حتى تركيبت الحوف نفسها يا جماعة لذلك اللي بيتكلمهم في البيان الإعجاز البديع كلمات الله عز وجل مثلها لما تجي تقرأ كلمة فَسَيَكْفِي كَهُمُ اللَّهُ شوفت كلمة بها ازاي شوفت لما تجي تقرأ تلاقي فيها وما طبعا بعضهم يقول لك موسيقى لا يمكن أن نقول ذلك يمكن أن نقول إنساني يمكن أن تقول يعني عذوبة السماع اللفظ تجمع الألفاظ لا بعض الناس يضع كلمات ضخمة حروف لا تمشيش مع بعض لكن عندما تقوى مع كلام يقول لك هذا حرف جاي من الحلق وبعد منه حرف من الشفتين تجد كلمة طالعة بسهولة لذلك تجد أن أسهل كلمة تقال على الإطلاق في اللغة العربية كلمة يا جماعة؟ الله قالوا تقول الله وانت فتح فمك بدون ما حاجة تتحرك يعني الله يعني نسان بدون ايه لا ولا الاسنان يعني قالوا ان الواحد اللي عنده اقل امكانيات من آلة الصوت يستطيع ان يلفظ لفظ الجلالة الله واخد انبالكم فمهم جداً هنعيش مع بعض المعاني دي من أكثر من جانب إن شاء الله بعد ما نقول كل كلمة وردت في الحديث كل كلمة حتى لو قلنه حرف جر بنعمل الشرح الإجمالي الشرح الإجمالي لهذا الحديث وبنختم بما يستفد من الحديث ونحطها بقى تجميعة للاستفادة الفقهية لاستفادة الحديثية لاستفادة الأدبية لاستفادة الوعظية لاستفادة الاجتماعية ننصهم كده عشان هتلاقي في بعض الأحاديث زاكرين بالتلاتين ويبعين فائدة ولا غربة في ذلك في بعض الأحاديث والسلطان المتفائدة زي حديث ايه جماعة حديث الأعمال بالنياد ده بحر لا ساحل له لكن من الأحاديث اللي فيها أكثر من فائدة فائدة أكيد هاي بقص قصة مثلا الأقرع والأبرس والأعمى دي إن شاء الله بإذن الله دي كتاب لوحد حديث مثلا مثل حديث الساحر والغلام حديث كعب بن مالك في باب التوبة الإحسان والإسلام والإيمان ده شغل لوحده يعني ده يعني تقريبا لما اشتغلت فيه اشتغلت فيه سنة كاملة هذا الحديث حديث جبريل أو حديث عمر ده عايش شغل سنه اسبوعيا مره لقاء لا يقل عن ساعه فطبعا احنا لا لان دي دوره لا نشتغل البسط يعني اللي يخلينا نشتغل الشهرين في حديث واحد ولا ان احنا نشتغل الكتاب كله في الشهرين لا ان شاء الله باذن الله احنا يا جماعه بنحط ايدينا على الأدوات الرئيسيه لاي عمل بحيث ان نطلق يدك في العمل بقى ايه يعني هنضرب دي كمثال وانت تشتغل بنفس الآلية وبنفس الوضعية ان شاء الله هتجدت أمور كتبة جداً اتحلت هنتكلم عن كيف تخفج حديثاً كيف تبحث عن الحديث كيف تشرح الحديث بعض المصطلحات يعني ممكن لو ربنا قدر وشوحنا البيقونية من خلال الشغل يعني لان انا شرحتها مع ناسكم كل مرة ندي 3 اربع أبيات مع شيء من ضرب الأمثل لو وجدنا فوصل الموضوع ده ان شاء الله إلا إذا كان انتم اشتغلتوها قبل كده او يعني هم حاطينها في خطه بحيث ان ما يبقاش في شغل ايه مكرر ولا معاد ولا يصطدم مع غيرنا من اخواننا بحيث ان نشوف الشغل اللي موجود والشغل اللي اشتغلتوه بحيث احنا نبني نبني على ما قد سبق ولا نكرر ولا نعيد اسال الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وياكم الاخلاص في القول والعمل وان يوفقنا لما يحب ويرضى ومعذره ان المرض يعني اشتغلنا كده لان كما قلت لكم اا لسه عارفين بالموضوع الصبح بارك الله فيك جزاك الله خير حد له سؤال او استفسار طبعا الاخوات يبقى الاسئله مكتوبه الاسئله هتبقى مكتوبه ان شاء الله حد له سؤال او استفسار يا جماعه نلتقي باذن الله نعم بالنسبه للحديث الحديث نروح نشوف الحديث اه خلي ثلاث فائده اه كل واحد ما هي دي اللي هنشتغلها شيخي ازاي انك انت ليه لان بعض الناس يعني اصلا الانسان بيختلف من شخص الاخ في واحد سماعي يحب لما تيجي تكلمه تكلمه باذنه تقول له انت سمعت انت لما حصل فلان قال لي لفلان لما فلان تكلم بكذا تلاقيه هو انسان سماعي بيحب السماع فتلاقيه منزجي بقوي منجزي في واحد بتاع صورة يقول لك شفت الحادثة ولما الصائم الجاية وقامت وقفة شفتهم لما خبطوا في بعض شفتهم لما نزلوا الناس شغل ايه برؤية في واحد تاني بالإحاء بروحانيات يقول له يا ده أنا شفت حادث خطيف جدا أثر في نفسيتي خلاني متألم جدا جدا وبعدين لما يعني واخد بالك فانت ازاي لما تجي تشتغل في واحد يشتغل بالحديث فيطلع فوائد حديثي في واحد واعظ يطلع فوائد عضويه في واحد بتاع فب يشتغل فوائد فقريه ازاي انك تجمع كلها في نظره واحده وتستخرج المعاني القريبه والمعاني البعيده لان قد يكون المعنى يعني بالمنطوق وقد يكون المنطوق وقد يكون بامور كتيره جدا ان شاء الله باذن الله الله تبارك وتعالى ان يرزقنا العمل في القول والعمل وأن يوفقنا إياكم لمحبة يوضى وصلي الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صحيح وسلم وإزالكم